Oh, whoa! يا رمضان. يا بسمه شفافة. يا سنية وكنافة. يا فرع السفسافة يا دي الله في رمضان. المعدة بتنعمة. من الارض بتنعنا. والفجر بيشعشق اول هلال رمضان يا صوتي على وجوح مهما تكون مدروح. قوم يلا يا ممدوح حلي عليك رمضان قوم بس واسمعني سخن وطار افتسوهم رمضان البحر حفزينه والجو دارسينه والسردين السردين حلو في رمضان <تصفيق> <تصفيق> من وافتح مواني لابن الصغير يعرف يطير طير المعاني مزاجه فني يعرف يغني يشعر يقول من صغري سني وأنا ماشي دغري من سن تسعة نسم ونسعة أصل اللي شاطر غير اللي فاطر اصل اللي يشقى هو اللي يلق لك يا ابا انجح وعدي وتعيش بلدنا اموال في مدنة تعيش بلادي قلبي اللي جبته هنا قلبي اللي سبته هناك الحي ده حينا ويقول لها الشباك اصلي واحد يا عالي والشباب ملايين عندك اسم الحبايب واتلفت شمال ويمين اصحى يا نايم يا نايم اصحى مصحراتي من عراتي صور ابني مصوراتي عجب عجبني خدني واجابني مطرح ما امشي ورايا ماشي رسملي للشجر على الحدب تقبض رسم لراجل بيبيع باليلة رسم عرايز دي مستحيلة الرمش فارد لكن كحيلة تسلم ليد الله يزيد واو حيله من سحراتي من عاراتي من دواليب زمان تزعلوش دا اكشاكوشي جات في الاوان. يا ناس حبايب يا ناس جيران انا قلبي على الببان. عاجوش شويه لكن عناية روحين لا ظني سي ولا جبان انا والف قطه ازاي هتلعب في الزران من الطابلي عامل سيواني وابن الخيال اربح حيطان تسالني بتع بقول صراحه يا راحه اوت حصان لاجلي وعشاني بول عيالي في الامتحاني وانا في بالي حاجات جنان سيري يا موجه بالتكنولوجا بالتكنولوجا لبر الامان لو ماشي بالسحرة شفت النور او الانسان انا كل شباكي ايد كل اللي ايد انسان الرجل تدب مطرح ما تحب صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبت جمال عاشي ليل طوال وكل شبر حته من بلدي حته من كبدي حته من الموال السايل السوم خيرا من النوم دلال السمحه نجوم اسبح اصحى يا I'm